براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين. سيح في الأرض أربعة أشهره وأعلمه وأعلم أنكم غير مخز وأعلم أنكم غير معجز الناس وأن الله مخز الكافرين وأدان من الله ورسوله إن يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فأي تبتهم فهو خير لكم و أي توليتهم أنكم فعلم أنكم غير مهتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا, شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون فَلِيَتَبُو وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوَزَّكَتَ فَإِخْوَانُكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ تُؤَمِّنُ أَيْمَانَ غُمْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَاعُوا وَطَاعُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِنُوا أَمْمَةَ الْكُفْرِ فقاتنوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم يتهون. ألا تقاتلون قوما كثؤا أيما نقم وهم وهم بإخراج الرسول وغو بدأوكم أول مرة أتخشون قوم أتخشون فالله تخشون فالله أن تخشون إن المؤمنين قاعت يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيكُمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ حنيم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم ما ولم ما الله الذين جاهدواكم أم حسبتم أن تتركوا ولم ما ولم ما الله الذين جاهدواكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مسادل الله من آمن بالله واليوم الآخر, واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا, يستوون الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 يبشرهم ربهم برحمه منه ولذوان يبشرهم ربهم برحمه منه ولذوان ولذوانه وجنات لهم فيها لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عاده أجر عظيم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 قل إياك أن آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموالٌ قتَرَفْتُمُها وتجارة وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحبب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذى الفاسقين والله لا يهذى القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنعاكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلم تغنعاكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم وَالَّيْتُمُ الدَّبِيرِنَ تُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ تُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْهُ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ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 فَإِذَا يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتنهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربا من دون الله والمسح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدو إلى جو لا إله إلا هو سبحانه سبحانه هو عما يشكون يريدون أن يطفئن الله يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم وَا يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى, بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشتكون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان لا ياكلون لا ياكلون اموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ في جَعَنَّمْ يوم يُحْمَلَ عَلَيْهِمْ فِنَارٌ جَعَنَّمْ فَتُكْوَى بِنَاجِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُغُورُهُمْ فَتُكْوَى بِنَاجِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُغُورُهُمْ هَذَا كَانَ سُلْطَنِ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 وقاتلوا المشركين كافتا كما كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر يظن بك الذين كفروا يظن بك الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ليواظئوا عدتنا حرم الله فيحلوا ما حرم الله زكنا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم مهفرو في سبيل الله الثاقلون إذا قلتم من الأرض أرضية بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة, إلا إلا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تافرا يعذبكم عذابا أليما إلا تافرا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تصرَّع إلا تصرَّع فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن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 في رخفافه وتقانا ان في رخفافه وجاهدوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان رمضان قريبا وسفرا قاصدا نتبعك ولكن بعدت عليهم الشقا فسيحنكون بالله نو استعنا نخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم والله يعلم انهم لكاذبون عف الله عنك حتى عفى الله عنك لما لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ان يجاهدوا والله عليم بالمتقين انما يساذنك الذين لا يؤمنون بالله انما يساذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت كنوبهم وارتابت كنوبهم فهم في ريب يمترددون ولو أرادوا الخروج لعدو له عدا ولكن كرم الله بعثهم ولكن كريه الله بعثهم فثبتهم وقنا قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلة ولاؤضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سما يعون لهم والله عليم بالظالمين لقد متقاول فتنه من قبل وقلبون كان الامور حتى حتى جاء الحق ظهر الله وظهر امر الله ومن كارهون ومنهم من يقول اذن ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسعهم وإن تصبك سيئة يقولوا وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربص إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرما لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم آت قبل منهم نفاقتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارعون فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أونادهم إن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 يجدون ملجأ أو مدخل لو, لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل أو مدخل اللو اللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات ومنهم من يلمسك في الصدقات.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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.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 لأن لهنا رجلا مخلدا فيها ذلك الخزن العظيم يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ولستهزؤ قل إن الله مخرج ما ولستهزؤ إن الله مخرج ما تحدرون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 سُوءًا فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأول ذا ففاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم وخضتم كالذي خاضوا أولا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكاء أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود؟ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما, كانوا فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكذ ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ معليه وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ونقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم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 تولوا يعذبهم الله عذابا أليما عذابا أليما في الدنيا والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم في الأرض وما لكم في الأرض موليا ولا نصير ومنهم من عهد الله إن آتينا من فضلك لنا صدقنا مِنَ من الصالحين ومنهم من عاهد الله إن آتينا من فضله لنا صدقنا ولنكونا من مِنَ ولنكونا من الصالحين. فَإِنَّمَا آتَاهُم مِّن فَضْلِنَا يَبْتَغُونَ بِهِ وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَأُمِرُوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخن الله وما وعدوه وبما كانوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فينصرون من مسخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فَلَن يَضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا, ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره أنكم كفروا بالله ورسوله وماتوا ضم Fascيون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون فَإِذَا انزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله سأذنك أن تطعم منهم وقالوا وقانوا درنا نكم مع القائد رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولائك لهم الخيرات وأولائك لهم الخيرات تجرى من تحتي الأنهار تجرى من تحتي الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجعل المعتذرون من العرب ليؤذن لهم وقعد الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضائع ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحصنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه كولوا وأعينهم تفيض من الدم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك نتحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيرهم تفيض من الدم تولوا وأعيرهم تفيض من الدم حزنا حزنا ألا يجدوا ما يوفقون الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على خلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قُل لا تَعْتَدُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبَتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن, وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرۃ السوء وغضب الله عليهم عليهم دائره السوء والله سميع عليم عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن النعرب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم وات وعنت لهم جنات تجري تحتها تجري تحتها ان يرو خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم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 عسى الله آياته عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بجا وصلّي عليهم وصلّي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علي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 وقل اعملوا فسير الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا وقرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنانا والله يشهد إنهم لكاذبون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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ان فسا قومه اموا انه لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقُن بعض بعد ما تبيّر لهم أن أنكم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا إلا عمو عدته وعد جايا فلما تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ سداهم حتى, حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُغَاجِرِينَ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قنوب فريق منهم ثم تاب عليهم من هو بين امرؤ اخر روحي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الامر بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت, وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ فظنوه أن ملجأ من الله إلا إن ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله, إن الله هو التواب الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتفلفوا عن رسول الله ولا ولا يرضوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنكم لا تصيبون ذلك بأنكم لا يصيبونهم غو ولا نصب ولا نخن ص ولا نخن صت في سبيل الله ولا يطئون ولا يطئون نوط أي غض الكفر ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لكم به عمل صالح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 اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا فَأَلُوْنَا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَأَوْمَنُوا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أولئِيَّ رَوُنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا غُمْ يَذْكَرُونَ وَإِلَى مَا أُنزِلَتْ سورة النظر بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثم صرفوا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 وَنَوَّفِقِ الْحَسْبِيَ اللَّهَ فَقُلِ الْحَسْبِيَ اللَّهُ نَائِلَاهَا إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ